والعام يدي على امتانه واليوم دامعي على يدي والعام نمزح من ميانه واليوم لو طاع رسميه قلبي توفى من احزانه قلنا لها الحب مرثيه روح سبايب من اعيانه ما عاد فيها محنيها ما عاد فيها محنيها قلبي جاوة Bye. -bye. Porque